ما أصاب من نصيبة في الارض ولا في انفسكم ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نذرها ان ذلك على الله يسير